الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة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 وكذلك أيضا الميسر وذلك هو القمر مما كانوا يتعاطونه في جاهليتهم ويدخل في ذلك ألوان المغالبات التي يكون فيها العوض من الطرفين مما يكون من قبيل القمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في ثلاث فذكر النصل والخف والحافر وإن اختلف الفقهاء رحمهم الله في تفاصيل في اشتراط المحلل وهو الطرف الثالث الذي يدفع أو عدم الاشتراط على كل حال فهم يسألون عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير هذا الإثم الكبير مما يكون من الأوزار لكن باعتبار أن هذه الآية قبل التحريم فلا وزر وإنما يكون ذلك كما يقول بعض أهل العلم في التبعة والأثر كما يقول ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه الله يعني ما يترتب عليهم قل فيهما إثم كبير من ذهاب العقل وما يصدر عن هذا السكران من الأقوال والأفعال التي قد تصل إلى أحوال كالقتل وما إلى ذلك عدوان على النفوس والأموال والأعراض كذلك أيضا الميسر بأخذ أموال الناس بالباطل وما يحصل بسبب ذلك من العداوات والشحناء بين الناس وأما المنافع فإن ذلك كما قيل من كون الخمر يحصل بشربها شجاعة للجبان وبذل وجود للبخيل وما يحصل بسبب ذلك من اللذة المطربة أنح ذلك مما قد يحصل من بيعها وألوان ما كانوا ينتفعون به وهكذا بالنسبة للميسر يحصل له مال من غير كد ولا تعب كما يحصل له لذة من جهة الظفر يعني يشعر أنه قد انتصر وفاز وحقق كسبا هذه منافع ضئيلة وغير معتبرة إزاء تلك المفاسد من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وما إلى ذلك من المفاسد المتنوعة وإثمهما أكبر من نفعهما فهذه الآية بعض أهل العلم يقولون إنها داله على تحريم الخمر والميسر والجمهور على أن هذه أول آية نزلت في الخمر ذهب طوائف من أهل العلم إلى أنها تدل على التحريم واحتجوا بأن الله ذكر فيها علة التحريم قل فيهما إثم فالإثم لا يجوز مقاربته من جهة وكذلك في قوله وإثمهما أكبر من نفعهما فقاعدة الشريعة أن ما غلبت فيه المفسدة على المصلحة فإنه يكون حراما فهنا قال وإثمهما أكبر من نفعهما والذين قالوا إن هذه ليست للتحريم وإنما هي توطئة للتحريم احتجوا أيضا بأدلة وأجابوا عن مثلي هذا فقوله تبارك وتعالى قل فيهما إثم كبير بعضهم قال فيهما إثم كبير هذا بعد التحريم وبعضهم قال بأن ذلك الإثم الكبير باعتبار الأثر المترتب من قتل أو انتهاك عرض أو أخذ مال أو نحو ذلك وكذلك في قوله وإثمهما أكبر من نفعهما بعضهم يقول هذا باعتبار الآثار وبعضهم يقول هذا بعد التحريم والذي يظهر والله أعلم أن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك للناس توطئه لتتهيأ نفوسهم إلى ما بعده مما ذكره الله تبارك وتعالى في الآيتين من سورة النساء والمائدة ففي الآية الثانية التي جاء فيها الحديث عن الخمر وهي آية النساء وذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فحد من شربها بحيث إنهم يحتاجون في هذه الحال إلى أن يشربوها في وقتين فقط إما أن يشرب بعد الفجر من أجل ان يفيق قبل الظهر أو أي يشرب بعد العشاء من أجل أن يفيق قبل الفجر فصار تعاطيها محصورا كذلك أيضا نزلت آية المائده وهي آخر ما نزل في الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهنا أمر باجتنابه فذلك نص صريح في المنع ويدل على هذا التدريج وأن هذه الآية ليست للتحريم أن عمر رضي الله تعالى عنه قال اللهم أبين لنا في الخمر فنزلت هذه الآية من سورة البقرة فلم يفهم منها عمر رضي الله عنه التحريم فقال اللهم أبين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في سورة النساء فقال اللهم أبين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في سورة المائدة فقال انتهينا انتهينا ففهم منها التحريم كذلك أيضا صح أنه كان ينادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة بعدما نزلت الآية التي في سورة النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة إذا نادى المنادي المؤذن يذكر في أذانه ألا يقرب الصلاة سكران فلو كانت محرمة آنذاك وآية النساء نازلة بعد هذه لما كان ذلك في الأذان استجاب الناس ومحتاج المجتمع المؤمن في ذلك الوقت اجتمع الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يقال في الأذان في شيء محرم اصلا أن يقال لا يقرض الصلاه سكران فهو ليس مجتمع سكارة بل هو مجتمع إيمان وطهر ونزاهة ونظافه فلما نزل التحريم في آية المائدة قالوا انتهينا انتهينا حتى جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وكان يسقي ساقي القوم في مجلس أبي طلحة فلما سمعوا المنادي ألا إن الخمر قد حرمت هذا ما حصل إلا بعد نزول آية المائدة فأمره أبو طلحة أن يقوم إلى تلك الدينان دنان الخمر وأن يريقها أو يشقها فسالت الطرقات في المدينة بالخمر الخمر هذا لم يحصل قبل آية المائدة فلو كانت محرمة لا كان ذلك من أول الأمر ثم قال الله تبارك وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة يسألونك ماذا ينفقون ظاهر الجواب قل العفو أن السؤال كان عن القدر المنفق هل ينفقون جميع ما في أيديهم أو ينفقون بعضه وما مقدار هذا المخرج فقال العفو والعفو المقصود به ما عفى يعني القدر الزائد عن الحاجة القدر الزائد عن الحاجة وظاهر من هذا أن المقصود بذلك غير الزكاة أي يخرج الإنسان ما فاض عن حاجته وحاجة أولاده فذلك هو الذي ينفقه ولا يترك أهله في حال من الحاجة والمسغبة ويتصدق بماله كذلك البيان والإضاح يبين الله لكم الآيات في أحكام الدين والشريعة من أجل أن تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة يؤخذ من هذه الآية من الهدايات والفوائد في قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الفقه في الدين كذلك في قوله ويسألونك ماذا ينفقون وهذه الخمر كانت إلا ربما من أشد الأشياء علوقا في نفوسهم كانت نفوسهم متعلقة بالخمر فكانت في مجالسهم تدار وتجد في أشعارهم وفي منثورهم من الكلام ما يذكرون فيه هذه الخمر بأسمائها المختلفة وأوصافها المتنوعة مما يعتبرونه نخوة ومما يعتزون به ويتفاخرون فكانت قهوة المجالس كما يقال وأنس تلك المجالس ومع ذلك سألوا عنها فهذا يدل على شدة حرصهم على مرضات الله تبارك وتعالى ثم أيضا يسألونك عن الخمر والميسر قلنا بأن الميسر هو القمار وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله أن الميسر ميسران ميسر إلاه وأدخل فيه جميع أنواع إلاه واللعب لأن ذلك يصد عن ذكر الله وعن الصلاة يعني ولو كان من غير عوض والنوع الثاني وهو ميسر القمار وذلك ما يكون فيه معاوضة أو ما يكون فيه مغالبه ومقامرة ونحو ذلك بالعوض فعلى كل حال أدخل الفقهاء رحمهم الله في الميسر انواعا من المغالبات التي يكون فيها العوض إلا ما استثني بالحديث وما الحق به على سبيل القياس مما يكون به قوة الأمة وعزها ومنعتها وما عدا ذلك فإنه غير داخل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق هكذا بفتح أوله وثانيه سبق يعني العوض الجائزة وضبطه بعضهم لا سبق بفتح أوله والسكون على الباء يعني مسابقة إلا في ثلاث النصل يعني الرمي بالسهام والسباق بالإبل لأنه ذكر الخف وكذلك الحافر على الخيل فهذا يحصل فيه قوة للأمة ولا شك أنه يكون مما يحصل به عزتها وإعدادها لعدوها الحق فيه بعض الفقهاء المسابقات في الحديث والقرآن ونحو ذلك أما المغالبات الأخرى التي لا تورث قوة ولا نفعا، فإن ذلك لا يصح فيه العوض أما ما يورث العداوة والبغضاء والشحنة فإنه لا يجوز ولو كان من غير عوض بهذا التفصيل على كل حال ثم إن قوله تبارك وتعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما هذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وشأن شأن جميع المحرمات يعني أن فيها الإثم الكبير وأن الإثم فيها أكثر من النفع يقول فإن فيها من القوة الخبيثة التي تؤثر في القلب ثم البدن في الدنيا والآخرة فهذا يربي على ما فيها من منفعة قليلة تكون في البدن وحده في الدنيا خاصة يعني هذه المحرمات كالخمر وغيره كالدخان ونحو ذلك كالحشيش المخدرات سائر المحرمات أكل الميتة اكل السباع هذا يؤثر في بدن الإنسان فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام في شأن جميع المحرمات يقول فإن فيها من القوة الخبيثة التي تؤثر في القلب ثم البدن في الدنيا والآخرة يعني اكل الحرام، سواء كان ذلك من المكاسب المحرمة كربة والرشا أنحو ذلك أو هذا المحرم لكسبه وكذلك المحرم لوصفه كالميتة والخمر والخنزير والسباع أنحو ذلك هذا يؤثر في القلب ويؤثر في البدن يعني قد يكون هذا الإنسان من أهل الغواية يؤثر الضلال على الهدى لا ينتفع بالموعظة هذا أثر في القلب الزيغ وكذلك أيضا الأثر في البدن من الأمراض والعلل والأسقام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لم يجعل شفاء هذه الأم فيما حرم عليها فبعض الناس يتحدثون عن أشياء من التداوي بأنواع من المحرمات فالجواب هو هذا أن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها إذن هذه المحرمات بجميع أنواعها لا يوجد فيها شفاء ولو قال ذلك قائلون فهذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام ثم هنا ذكر المعيار في باب الحلال والحرام في غير ما ورد فيه النص أنه ينظر في المنافع والمضار هو كما ذكرنا في ليلة سابقة بأنه لا يوجد كما يقول الشاطبي رحمه الله في هذه الحياة الدنيا منفعة ولذة خالصة من كل وجه يعني لا يشوبها مفسدة كما أنه لا يوجد مفسدة خالصة من كل وجه وإنما يوجد منافع يشوبها شيء من المضار لكن العبرة بما غلب على سبيل المثال اللحوم الأطباء يقولون يوجد حينما يكثر الإنسان من اللحوم يوجد شيء من الأثر والضرر سواء كانت اللحوم الحمراء أو غير ذلك لكن هل هذا يعني أنها محرمة؟ الجواب لا فإن المنافع التي فيها غالبة وهكذا ما ذكره صاحب المراقي في العنب قد يزرعها بعضهم من أجل الخمر يأخذ العنب من أجل أن وكذلك الفواكه فما حرمت من أجل هذا لأن هذه مفسدة محصورة محدودة في مقابل الانتفاع الكبير الواسع لهذه الفواكه وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغربي يعني ما أفتى العلماء بالتحريم تحريم العنب مثلا مع أنه يعصر منه الخمر فالعبرة بما غلب وهكذا ذكروا أمثلة قالوا اختلاط الرجال والنساء في البلد الواحد قد يحصل ان هذه تلقى هذا ولربما تكون علاقة محرمة معه ونحو ذلك مفسده. لكن ما قال أحد من أهل العلم في عصر من العصور بأنه يجب عزل الرجال عن النساء في البلد الواحد بمعنى أن الرجال يسكنون وحدهم والنساء يسكن وحدهن ويوضع حصن على النساء لا يصل إليهن أحد ما أحد قال هذا؟ لماذا؟ لأن تلك المفسدة المتوقعة محصورة محدودة في مقابل المنافع العظيمة التي تحصل من اجتماع الرجل بأهله وذويه من محارمه ونحو هذا فهذا مع أهلي وهذا مع أهلي وهذا مع أهلي وهكذا يكون المجتمع فهنا أهدرت المفسده القليلة المحتملة فما لم يرد فيه النص ينظر فيه إلى ما غلب فإذا غلبت المفسده فإن ذلك يقال إنه, إنه محرم وما غلبت فيه المنفعة والمصلحة فإنه يكون مباحا فإذا استوت المصلحة والمفسدة كان ذلك موضع, موضع اجتهاد على كل حال كذلك أيضا في قوله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما هذا من حيث الجملة لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا لم يجتمع التمييز واللذة فهو إما صح بلا لذة تمييز العقل يعني وإما لذة بلا عقل ففي هذه الحال بالنسبة لأهل الإيمان لا شك أن المترجح هو التمييز والعقل على تلك اللذة التي في الخمر يقال أهل الإيمان العقل والصح هو المصلحة في حقهم لكنه ذكر الكفار الذين يقتلون النفوس ويأخذون الأموال وينتهكون الأعراب يقول هؤلاء اللذة وذهاب العقل بالنسبة إليهم أفضل من الصحو لماذا يقول لأن هؤلاء إذا صحوا قتلوا النفوس وأخذوا الأموال ولهذا مر رحمه الله مع طائفة من أصحابه على قوم من التتر يشربون الخمر فوقف بعض أصحاب يريد الإنكار فأمرهم شيخ الإسلام رحمه الله أن ينضوا وقال ليس هذا موضعه فإن هؤلاء إذا صحوا قتلوا النفوس وأخذوا الأموال وانتهكوا الأعراب فسكرهم خير من صحوهم لا لأن الخمر مباحة ولكن باعتبار النظر في ارتكاب أخف المفسدتين لدفع اعلاهما فأحيانا قد يكون إنكار المنكر سببا لمفسدة أعظم فيترك إن لم يمكن نقله إلى المعروف فيترك على حاله مثلا هذا الإنسان الذي لربما يقضي وقته في أمور تضيع عليه الزمان وقد تورث الشحناء والبغضاء بلعب الورق ونحو ذلك يقضي ليلا طويلا حتى فروع الصبح فمثل هذا إذا ترى كذلك أين سيذهب وبماذا سيقضي وقته فإذا كان سيقضي وقته بمفاسد وأذى الناس وتتبع أعراض الناس والعدوان عليهم ومثل هذا يقال الإنكار عليه غلط فهو يشتغل بهذا أفضل من أن يذهب ويفسد في الأرض فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودر المفاسد كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية يقول فيهما إثم كبير لاحظة التعبير بفي يدل على أن الإثم متوغل في الخمر والميسر فهو متغلغل فيهما هو داخل فيهما دخولا بحيث لا ينفك عنهما بحال من الأحوال وهذا يدل على شدة تعلق الإثم بهما فذلك من التعبير بالظرفية في حرف يدل على الظرفية وكذلك أيضا تنكير الإثم قل فيهما إثم فهذا يدل على شدته وعظمه وفداحته ووصفه أيضا بالكبير فدل على أن هذا الأمر من شرب الخمر والمقامرات بجميع أنواعها أن هذا لا يجوز بحال من الأحوال كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية العناية بباب المصالح والمفاسد فهذا هو حقيقة الفقه في الدين فليس الفقيه هو الذي يعرف الحلال من الحرام من غير تمييز بين المصالح والمفاسد وإنما الفقيه هو الذي يعرف خير الخيرين عند التزاحم وشر الشرين يعني حتى قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هذه ليست على إطلاقها أحيانا تقدم المصالح على درء المفاسد وذلك أن المفاسد والمصالح المتعلقة بالضرورات والحاجيات والتحسينيات متدرجة يعني أعلى الضروريات وهي خمس أعلىها الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم المال بهذا التدريج فإذا كانت المصلحة تتعلق بالدين والمفسدة تتعلق بالمال مثلا وكل ذلك من الضروري فهنا لا نقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة نقول جلب المصلحة مقدم على دفع المفسدة، ولذلك فإن الجهاد في سبيل الله تذهب فيه النفوس وتبذل فيه سبيله الأموال، فهذا ذهاب للنفوس والأموال ويكون شهيدا، وتبذل الأموال في هذا السبيل فتكون نفقة في سبيل الله هي من أنفع وأجل وأعظم النفقة. لاحظ فذهاب النفوس والأموال في سبيل تحقيق مصلحة وهي إعلاء كلمة الله عز وجل. فصار جلب المصلحة مقدم على دفع المفسدة فهذه القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح صحيحة في حالتين فيما إذا استوت في المرتبة المصلحة والمفسدة أو كانت المفسدة أعلى درجة من المصلحة على كل حال الوقت أدركنا هذا باب شريف والعناية به جديرة أتوقف عند هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم نبيه إذا كان لديكم إضافة أو سؤال نعم. يسأل عن الخمر إذا وقعت على ثوب أو بدن أو بقعة الأرجح والله أعلم أن الخمر نجسة نجاسة معنوية وليست بنجاسة حسية فقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فالرجس والنجس فيقال للنجاسة الحسية والمعنوية فقرن بينه وبين الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فالميسر ليست نجاسته حسية قداح الميسر التي كانوا يتعاطونها كذلك أيضا الأنصاب التي كانوا يذبحون عندها ونحو ذلك وكذلك أيضا الأزلام والأزلام قيل هي قداح الميسر والميسر هو القمر فهذه ليست نجاستها نجاسة حسية هي نجاسة معنوية فذكر الخمر معها ويدل على أن النجاسة ليست حسية أن الصحابة رضي الله عنهم أراقوه في الطرقات، فلو كان نجس النجاسة نجاسة حسية لما أراقوه ونجسوا الطرق ولوثوها بذلك. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم بعضهم يرى أن النجاسة نجاسة حسية وينبني على هذا هذه مثلا العطورات التي يوجد فيها مادة مسكرة الكحول والكحول نوعان نوع هو من قبيل السموم ونوع يسكر فالكلام في الذي يسكر إذا تعطر الإنسان بذلك هل ينجس الثوب أو البدن بهذا بعض الفقهاء يقول نعم والأقرب أنه لا يحصل بذلك نجاسة وأن نجاستها معنوية لكن يبقى هل له أن يتعاطاه أو لا بقول فاجتنبوه هذه مسألة ثانية طيب نعم يسأل عن ارتباط بين الميسر والخمر والسؤال عن النفقة ونحو ذلك الخمر والميسر من المنافع التي ذكرت فيها البيع تجارة فيها وكذلك ما يحصل من الجود والبذل لهذا البخيل إذا سكر وكذلك بالنسبة للميسر مكاسب وميسر العرب الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية أنهم يجعلون أسهما في عشرة عشرة من القدح كله قدح مكتوب فيه كتابة تدل على ظفر أو تدل على خسارة أو ليس فيه شيء يعني على ثلاثة أصنف ثم يأتي هذا الياسر الياسر هو الذي يسحب من الكيس الذي فيه هذه القدح فكانوا يجعلون الجزور الناقة مثلا يجعلونها على أسهم فإذا خرج له سهم فيه ظفر صار قيمة هذا الجزء على ذاك الذي خسر وهكذا حتى يستتم هذا السحب كما يقال فيغرم هذه الناقة هذه الجزور يغرمها أحد هؤلاء أو بعض هؤلاء هذا اللحم هذا الجزور ماذا يفعلون به في جاهليتهم كانوا يعطونه للفقراء وكانوا يتفاخرون في ذلك أنهم يطعمون الفقراء لكن يطعمونهم من ماذا من الميسر فهذا نوع من الإنفاق فهنا قال يسألون كماذا ينفقون الله أعلم ويسأل عن المناسبة وجل الارتباط بين هذا وهذا طيب باقي شيء لو يقول لو غلب على ظنه أن هذا الذي يشتري الثمر سيذهب به إلى صناعة الخمور الجواب إنه لا يجوز له أن يبيع لمثل هذا لكن إن لم يحصل غلبة ظن فالأسف في الناس السلامة فإذا جاء أحد يشتري منها أليس له أن يتحقق ماذا تريد بهذا الثمر وهذا لا يوجد ولم يأمر به الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم والأصل في الناس السلامة لكن لا يذهب يبيعه إلى خمار أو يبيعه إلى مصنع خمور ونحو ذلك وإلا فالأصل الحل وما زال الناس يبيعون ويشترون منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حرج في العنب وغير العنب هنا. طيب السلام الله